سِنِين وكنا ارسلنا من نبي في الاولين وما ياتيه من نبي الا كانوا به يستهزئون فاهلاكنا اشد منهم بطشا ومظاماثل الاولين ولئن أَأَنْتَ تَظُنُّ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يَقُولُ إِنَّ خَلَقَهُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ <تصفيق> الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا مَسَارًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 وَجَعَلنا لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثم تذكروا, ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا, وتقولوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ 129. وإنا إلى ربنا لمنقلبون 120. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين 121. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاد 111. وقشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا 112. ظل وجهه مسودا وهو كظيم 113. أومن ينشأ في الحية وهو في الخصام غير مبين 114. وجعل الملائكة الذين هم عبادين شَاهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَغَائِدُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَا 121. وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون 122. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها 124. وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون 125. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين 126. وجعلها كلمتين وَلَئِنْ جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا وَإِنَّ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَأَنتُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ 129. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا 120. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا 121. ورحمة ربك خير منا يجمعون 122. ولولا تَوَّاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْثُرُ بِالرَّحْمَنِ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْثُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وزخرفا وإن كل ذلك لنا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريم وإن يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ اننكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون اف انت تسمع الصم او تهدي العم او تهدي العميا ومن كان في ضلال مبين 129. فإنا منهم منتقمون 120. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون 121. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم 121. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 122. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا, أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون 123. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا 119. فقال إني رسول رب العالمين 110. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم, إذا هم منها يضحكون 111. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك بما عهد عندك اننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب اذاهم ينكثون ونادى فرعون في قومه أَمْ لَيْسَ لِي سَنِيمُ الْكُسْرِ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تَبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسِيرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَ ترين فاستخف قومه فطاوعوه انهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجاء ابن مريم مثلا اذا قاومك منه يصدون وقالوا الهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون انه الا عبد انعنا عليه وجعلناه مثلا وجعلناه مثلا لبني 121. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون 122. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون قال انكم لكم عدو نبي ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه و لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله و اطيعوا 129. فاعبدوه هذا صراط مستقيم 120. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم 121. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتا يوم ضغطت وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الى المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا alladhina amanu biayatina wa kanu muslimin adkhul 129. وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون 120. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب 121. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون 119. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون 110. لكم فيها فاكهة كثيرة مما تأكلون 111. إن المجرمين في عدد ذُن وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال انكم ماكنون لقد جئناكم بال ولكن أثركم للحق كارهون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن 109. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكذون 110. لقد جئناكم للحق ولكن أكثركم للحق كارهون 111. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون 112. أم يحسبونا 119. ونسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون 110. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين 111. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فَدَرُّهُمْ يَخُوضُ وَيَلْعَبُ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ فَدَرُّهُمْ يَخُوضُ وَيَلْعَبُ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَـهُهُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَـٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ 111. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون 112. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون